وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ حِوٌّ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَالْكُرُوْ أَلاَ إِلَّا اللَّهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ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 A tu jadilahni fi asma'in semaitum haa antum wa abayukum ma nazzal Allah bhiha min sultand, fatazru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 اذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّ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 Wahai! Kami telah mengutus seorang nabi ke suatu kota, tetapi tidak ada seorang pun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 فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء واصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وجاء السحرة في الرعود قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قادنا عم وإنكم لا المقربين.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 فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنًا دَاسِ وَأَسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأُوحِيَ لَهُ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ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 لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا ان لا اله ربنا منقلبون Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan menghukum mereka dengan kekalahan dan kekalahan